طافا يج بصيحة من ذقبي وأقابع في جما تشتغل وَتِلْكَ الْجَنَّةُ نَحْنُ نُزَيِّنُهَا ایسته ایسته از این لا يفتر عليهم وَنَذَرُ مَا لِكُنْ لِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قُلْ إِنَّمَا كُنْتُ مَنْصُورًا لَكُنْتُ ولكن أكثركم للحق كاف فلا ورسلنا لديهم يكتبون قل يقول... قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول قل قول قول قول. إن كان الرب